يقول رجل مدين ومضت مدة الدين ولم يستطع السداد فرفع عليه دعوة إلى القضاء الدائن رفع دعوى إلى القضاء فهل يمكنه أن يقترب ذلك المبلغ من الوكالة البنجية لأن القاضي قد أمهله شهرا الجواب لا أعرف ما هذه الوكالة البنجية فإن كانت فيها تعامل ربوي فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك إن كان فيها تعامل بالفائدة أو فيها شرط جزائي أو غير ذلك من التعاملات الربوية فلا يجوز له أن, ذلك أن يفعل ذلك وعلى الدائن أن يتقل لها عز وجل ويصبر لأخيه الله تعالى يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر والله تعالى أعلم